احد الازواج يقول ماتت زوجتي وعند اختها بنت ارغب الزواج منها فهل يصح هذا الزواج بنت اخت الزوجة الميتة يصح زواجها لان المحرم هو الجمع بينهما والجواز عند الموت او الطلاق والله اعلم